بسم الله الشيطان العظيم بسم يا لأزواجك إِن كنتم نسردنا الخياس الدنيا وزيلة فتعالين فتع like <laughs> That's all. Yeah. وَالَّذِي يُنْزِلُ عَلَيْكَ tiคุณlla o ta on la Sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi ò في moyon ولا wala taba aje la Amen. <laughs> <laughs> you Inau foja zum واجرا العظيم والخاشعين والخاشعات All right. وضعوا منه الوطرا وكان أمر الله مفعولا Yeah. mm وذا الشير المؤمنين وذا أكبر باسم الله الرحمن الرحيم اسماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجوت واذا القبور اعتوت تغلمت نفس بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء خطرت وإذا الكواكب سترت إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور سرت علمت لك ثم قدمت وأخرتها فاسويك يا فوز ذلك حاله حاله يا To work Of our goodness فعد لك في أي قوتٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَكَ Oh, no. بسم الله يروح الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبغار لفي hai mu